في صنع ظاهر يدل على صانع لا يرى واخلق ذو الفضل معرفة ببذل الجميع وكف الاشد جهاد جهاد الخوا وما كرم المرء التقى واخلق ذل الفضل معروفة ببل الجميل وكمل الاذا اشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء الا التقى واخلق ذل الفضل معروفه ببل الجميل وكمل الاذا اشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم الفضل معروفه ببل الجميل وكمل الاذا